حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ قَالَ رَبُّ أَوْزِعْهُ مِنْ فَضْلِي أَنْ يَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وأن اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني تبت اليك وانني من المسلمين اولئك الذين نتقبلا عنهم احسنا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم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 الذين حقا نيهم القرن في امم قد خلت من قبلهم وقد خلت من قبلهم من الجن والان انهم كانوا خاسرين ولكل درجه من هُمْ لا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَبْهَتَتْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ في, فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ